يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واليجد فيكم ظلزا واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما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 قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن